بسم الله الرحمن الرحيم اننا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك أن أنذر قومك من قبل ان يوم عذاب أليم 118. أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم. ان كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جالوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابا واصروا واستكبروا استكبارا ثم إن dit is een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 الله سبع سباوات قباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم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 طيئاتهم اغرقوا فأدخلوا نارا, فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم فلم يجد وللمؤمنين والمؤمنات ولا